قيام الليل كما علمنا من النوافل وليس من الفرائض ولكن بعض العلماء يرى أن له قضاء ويمكن أن يقضى بالنهار فما الحكم الصحيح في ذلك؟ جاء في الإجابة على هذا السؤال ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار عشرة ركعة. وروى الجماعة إلا البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل الله أعلم